أن كثيرا من الناس في زماننا هذا يضطر إلى السفر إلى خارج بلده الإسلامي وهناك في ديارهم بلا شك أن طعامهم هو المهيمن المسيطر ماذا يتوخى الإنسان؟ يتوخى لحم الخنزير والخمر بكل أنواعه وأما ما يقدم إليه مذبوحا فلا يسأل عنه ان لم يكن لحم خنزير وياكل منه ولو ذكوهم بانفسهم لعموم قوله جل وعلا وطعام اهل الكتاب يحل لكم وقد بيننا هذا في لقاء سابق مفصلا لكن اتينا بي هنا استطرادا للمناسبه